أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ومنهم من في الصدقات فإن سبنا الله، وقال: سبنا الله سيأتي. الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليعبوكم والله Alam يَحْزَوُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوَاتٌ تُنَفِّي أَحْمَدٍ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَرْ لا يقولن إنما كنا نخونا العرب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَعْذُبُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إذن اشتركوا <تصفيق>